له بالصلاة والزكاة وكان عناد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعموا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 فَمِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أُضَاعُوا وَلَا سَلَكَ وَتْبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ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 ما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا